بسم الله الرحمن الرحيم حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وماوصلح من آبائهم وماوصلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم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 ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وين يشرك بي تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساد وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم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 إن الله هو السميع البصير أو لم في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوة كانواهم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق بنعندنا قالوا قتلوا أبنا الذين معه قالوا قتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِيَّكُمْ كَافِرِينَ فَعَلَيْهِ كَلِبُهُ وَإِيَّكُمْ صَادِقِينَ يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَعُصُّنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ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 كذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها.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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاغفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, أنتم مُغْنُونَ عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 إنا لننصر رسلانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يلفق الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 وقال ربكم دعوني أستدب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 هو الحي لا إله إلا هو وفدعوه نصينا له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنني لهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْمَ ذُرُوْكَ إِنَّهُمْ كَانُوا عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ